واللههُ جَعَ لَكم مِن أَم فُسِكُم أَزواجَ وَجَعَلَ لَكمْ مِن أَزواجِكُم بَنينَ وَحَفَدتَ وَرَزَقَكُمْ مَِ الطَيب واللَّهُ جَلَلَكمْ مِأَ فُسِكُم زواج قون مِ الطب أأَفَبِذااطِ يؤمنِونَ وَذِنََّةٍ اللههِهُ يَثُون أفَبذااضِل يُؤمنِنُ لَ بََِّ اللهههُم